لقد كان لسبئ في مسكنهم آية لقد كان في مسكنهم آية جنتان عن, جنتان عن يمين وشمال جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له فَمَشْكُرُونَ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أُكُلٍ خمط وأسل وشيء من سدر قليل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء ذَلِلكَ جَزَنَهُ بِمَا كَفَواذَلكَ جزَنهُ بِمَا كَفَو وَهَلنُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ يَسِيرُونَ فِيهَا اقول ربنا باعد بين اسفارنا وظلم انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق اقيم ردنا باعد بين اسفارنا وظلم انفسهم إنِ فِي ذَلِكَلَ آياتةِ لِكُل لِصَبار شَكُ إ فِي ذَلكَلَ آيات لِكُ لصَبار شَكُ وَلَقدَد صَددَّقَالَِْم إِ مِنَ المُؤْمنِن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 منها في شك وربك على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء حفيظ قولوا الذين نزعتم من دون الله يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْخٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ